صفير البر هيد قلب السملي الماء والزهر معه مع ذهر لحظ المقل وأنت يا سيد وسيدي ونوللي فكم فكم تيمني غذيل عقيقل قد قفته من وجنة من لثن ورد الخاجلي فقال لا لا لا لا, لا وقد غدا مارولي والخود مات الي هذا وجلي سوى الولد ووي ولي ولي يا ويلي فقلت لا توي ولي وديني النؤلي قالت له حين كذا ان وجدت النقلي وفي كيته ان شقوا لي قهوه كالعسل الي شمذها بانفي من القرنفل في وصف بستان العلي بالذهب و والقبل قطب الصبر والرقص قاضائلي والصطر صقص صقلي ولو تراني شوا شوا وشاهش على ورقص فرجلي ولو تراني راكبا على حمار أذلي يمشي على سلاسة كمشية العرنجلي في السوق والكل كعكع كعكع من خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا والناس تركب جاملي لكن مشيت هاربا من قشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبدلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي أدر فيها ماشيا مضغبدا للزيلي القديم الألماعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها اليد أقول في مطوعها صوت صفير البلبل <تصفيق> تفشح طيف في حش في حفه برابطك يفست كل البعقلي والاهالوب والهيالوب تهج وفي لفازف هذب يوز الناديه صرافي